انفنا <الخلامي> <أحسب> وَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَدُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ لِيَحَاتِنَا لَكَفِّرٌ عَنْهُمْ سَيَّآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أحسن الذي كانوا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَادَاكَ لَتُشْرِكَنَّ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ كُمْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِذْكَا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاه المبين أولا يروا كيف يبذب الله الخلق ثم Thank mm -hmm. you.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 ورنه یا ان مواقاضهم وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا مننجك واهلك ان امراتك كانت من الغابرين ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ول شعيفا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الناخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطانين ووز لو م الشضان وماللا فرص مع السبيلي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 لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلمون إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ له هنا نه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما Thank you. لولا اجن مسمى لجان المنعاب ولا ياتينهم ضغته ولا لا يعيشون يستعج کو <laughs>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 Well, then. of